سمع الله لمن حمده اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم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 ليلي وكن الليل على النهار يا من هدا من الضلاله وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤسان شكاء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذن بالذليل وندعوك دعاء الخاء في الضري من خضعت لك رقبته وفاضت لك عينا وفضت لك عينا وفضت لك عينا وذلل لك جسده ورغم لك انفه الهنا الهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك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 تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إلهنا إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكر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 يا سرور العابدين يا قره اعين العارفين يا انيس المنفردين يا حرز اللاجئين الىنا الىنا كل فرح بغيرك زائل كل فرح كل فرح بغيرك زائل وكل شغل سواك باطل الهنا الهنا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 سجدنا قط الا بين يديك ولا رفعنا ولا رفعنا ولا رفعنا حوائجنا الا اليك ببابك انخنا ولمعروفك تعرضنا بكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وبتقصيرنا اعترفنا وانت اكرم مسؤول اكرم مسؤول واعظم مأمول إلهنا إلهنا شغلنا بك إلهنا قد شغلنا قد شغلنا بحبك قد شغلنا بذكرك عن طلب مسالتنا فيا الهنا يا الهنا يا من انت تعلم بنا من انفسنا واعلم بسرنا منا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 بقلوب منكسرا وبأعين دامعا اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد اجتمعنا على سؤالك سؤالا واحدا ورجا واحدا ودعاءا واحدا يا رحيم يا رحمان يا رحيم يا رحمان اللهم بعد قرقافنا من النار اللهم من النار اللهم اعتق <تصفيق> رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا اللهم باعد بيننا وبين نارك بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك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 مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها <تصفيق> وهم إن لا نقوى على النار لا نقوى على النار لا نقوى على النار إلهنا إلهنا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 نسكو اليك فقرنا نسكو اليك ذلنا يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار يا ربنا يا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 يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين يا من فتحت ابوابها الثمانية في هذه الايام المباركات نسالك فضلك نسالك فضلك نسالك فضلك الهنا الهنا جد علينا برحمتك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 منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت أو في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمنا